الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ولا لا تسرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبو بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلي فم اجمعين ولم ما فصلت العير قال ابوه ان لا اجد دوري يوسف لولا انت فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم